İnna al-hamdu Allâh namdûnû nastainû nastawfirû wa n'aûzu billahi min shurûr-i anfusîna ve min الله i âmalîna meyâhlihi <Sessizlik> Allâhum falâ min dillâla ve meyudlil falâ hâdiyâla. Wa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 ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنا قبل أن نتوقف لفترة من الزمن كنا قد نبهنا ان احنا نتكلم في ثلاث ملفات يعني ثلاث موضوعات موضوعات رئيسية قلنا الموضوع الاول لنتكلم فيه موضوع المستبد ظاهرة المستبد العادل وكونه مستبدا لانه ضاع ركن الشورى فاصبح ملكا استبداديا ملكا عضوضا لكن لم تضع منه أو لم يضيع العدل الذي هو أساس الأمم والذي هو أساس الملك والذي هو نص كتاب الله عز وجل والذي هو ركن من أركان الحكم ألا وهو العدل وظاهرة الاستبداد قصرت فقط على طريق التولي الحكم وإدارة شؤون البلاد أما فيما عدا ذلك بين الناس بعضهم وبعض فكان الحكم الوحيد والشيء الذي يفصل بينهم هو كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والغرض من تدريس هذا الملف هو عشان أننا نرد على من يقول بأن الحكم الإسلامي محصور فقط في زمن الخلفاء الراشدين وانتهى بعد ذلك وانتهى بعد ذلك فيقولوا أن كل ما في الموضوع ان هذا كان في عصرهم ثم لكون هؤلاء أناس أفذاذ لم يأتي مثلهم من بعد ويبالغون في تعظيمهم لدرجة أن نحن فعلا نتصور ونتأكد ونوقن بأن هو لن يأتي مثلهم والغرض من هذا خبيث ليس الغرض من هذا وتعظيم هذه المدة أو هؤلاء الخلفاء إنما الغرض هو أن يقطع الأمل عند الناس أن يتكرر الحكم بشرع الله عز وجل هذا هو الغرض لكن فايدة أن إحنا بنستعرض التاريخ كله على مدار التاريخ عشان نثبت فعلا أن الأمة الوحيدة اللي حكمت الجزء ده من الأرض ما يربو أو ما يزيد عن نصف الأرض لمدة لا تقل عن 1200 سنة متصلين لم يحدث في اي مملكة او رئاسة او دولة او نظام حكم ان استمر الحكم طيلة هذه الفترة والذي يعلوها او دستورها وكتاب كتاب الله جل و سنة و سلم لم يحدث هذا من قبل فاحنا بنلتقط من التاريخ فترات طويلة جدا متواصلة كان الحكم فيها مزدهر ونقصد بعلامات الازدهار أن يكون شرع الله عز جل هو المحكم وأن يكون العدل هو السائد وأن يكون العدل هو السائد هنجد أن معظم فترات التاريخ بهذه الطريقة وكنا من قبل قد نبانا على طريقة قراءة التاريخ كنا التاريخ لا تقرأ بطريقة أفقية يعني عصر بعد عصر بعد عصر بعد عصر أو دولة بعد دولة بعد دولة تجد تاريخا مقطعا لا يصل بينه شيء إنما تقرأ التاريخ بطريقة رأسية تنظر إليهم من علن فتجد فعلا أنهم جميعا صحيح هم جاءت عليهم فترات كانوا دول لكن كل هذه الدول دستورها واحد وهدفها واحد وقرآنها ومصدرها واحد بل إن كل هذه الدول سعت في إيه سعت في نشر دين العز جل. وضربنا أمثلة على ذلك بعصر الصلاجقة وما فعله نور الدين وعماد الدين. ثم بعد ذلك ما فعله صلاح الدين رام أن الناظر كان ينظر يجد يجد إيه يجد مماليك يعني يجد في الأندلس شيء ويجد في بغداد شيء. ويجد هناك في البلقان أو في تركيا شيء آخر لكن جميعها يؤدي نفس الرسالة ويكمل نفس الحلقة وإلا لو كانت هي أمم متنافرة ولو كانت هي أمم سعي وهو الشهوات وتحصيل أكبر عدد ممكن من الإماء والعبيد لكانت إيه؟ انضحرت وزالت منذ زمن صحيح، خصوصا أن كان قدامهم أعداء لا يرحمون قدامهم أعداء لا يرحمون سواء المغول سواء الصليبيين سواء غيرهم فكانوا لن يتركوهم على هذا والناظر إلى أحوال هؤلاء أيضا كما سوف يتضح لنا لقراءة هذا التاريخ هيجد أن فعلا هذه الأمة أمة يفتخر أمة طيب إذن الملف ده فأيديتهم نحن نثبت أن ريادة الأمة ل ومثين عام أو ألف عام ده لم يكن هكذا بدون سنن كونية لا بالسنن الكونية هم قادوا العالم وقادوا على شيء واحد فقط على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقادوا شعوبا مختلفة في كل شيء مختلفة في العادات والتقاليد واللغات والأهداف وفي كل شيء ومع ذلك وحدوهم جميعا تحت هذا, تحت هذا الدستور إبقى ده الملف الأول وفائدته والملف الثاني وفائدته قلنا كنا هندرس كتاب أو كنا هندرس مسألة حضارة المسلمين حضارة المسلمين حيث أننا بحاجة أننا نرتفع عن الإنشاء أو عن الكلام العام أننا كنا وكنا وكنا زي ما نجيب من واقع الخلفاء كنا هنجيب من واقع حضارة المسلمين يعني بماذا خرج أو ما الذي أخرجه المسلمون إلى العالم من حضارة ما هو تعريف الحضارة والتراث الثقافي والمادي الذي يميز أمة عن أمة يبقى الموروث الثقافي والمادي أنهي بقى موروث منم بيأكله والشبو كل الناس لا الذي يميزهم عن غيرهم الذي يميز أم عن غيرها ده اللي يسمى الحضارة فكنا نخرج صور من هذا التراث المادي والمعنوي عشان يبين فعلا أن المسلمين كانوا أصحاب حضارة وأن المسلمين ما قادوا هذا العالم إلا بحضارة ورقي ما زال أثرها موجود إلى من هذا لكن عشان كنا هنجيب دي شهادات فما ينفعش يعني لا ينفع ان هو صاحب الشيء يشهد لنفسه فكنا نأتي بشهادات الآخرين لكي يشهدوا برضو الشهادات هي هيشهدوا مش هيشهدوا شهادة عامة يقول أنا درست الإسلام فوجدت كتابا عظيما وقرآنا عظيما ونبيهم أعظم رجل إلى آخر الكلام ده كلام عام لا إحنا عايزين على وقائع محددة يعني في جميع مناح الحياة اللي هي بتشكل الحضارة عايزين شهادات موثقة حوالين هذا لا تكون هذه الشهادات من جانب مسلمين لأن دي من جان المسلمين يبقى ديها تنفع مع, مع من يؤمن بكتاب الله عز وجل وسنك نبيه صلى الله عليه وسلم أو لم يلوث عقله بشبهات الآخرين لكن هذا يكون في مقابل من يشكك أو مقابل من يطلب شهادة محايدة في زعمه ما فيش حد محايد يعني فلذلك احنا اخترنا كتاب حضارة العرب للمؤلف وستاف ليبون حضارة العرب ده كتاب هو صاحبه فرنسي وصاحبه ده مستشرق وإلا هيقرأ طبعا نعرف أن المستشرق ده يعني أفنى عمره كله في, في, في الدراسات وفي تحصيل العلم ثم ختم هذه الدراسات وتحصيل العلم بكتابه العظيم اللي هو حضارة العرب طبعا هو يسميه حضارة العرب لأنه هو يأنف شوية من موضوع المسلمين يعني. ودي شيء يهم كويس يعني إذا الرجل ما فيش أي شبهة إن شهادته تقبل يعني حتى ظل لغاية آخر الكتاب لم يسلم فإذن عند الآخرين مش يقول الرجل إيه تحيز أو فعل كذا لكن الشاهد في شهادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول أن فلانا يحدثكم بحديثا كنت قد أحدثكم به من قبل إلى آخر كلام فنحن نقول أيضا للناس أن فلانا يحدثكم بحديثا كنا نحدثكم به من قبل في إيمان مجمل وفي إيمان مفصل أعظم هما الإيمان المفصل فأنت تؤمن إيمانا مجملا بأن كتاب الله حق وما جاء به الرسول حق والجنة حق والنار حق لكن هذا لا يتساوى مع من آمن إيمانا مفصلا فعرف عن الله عز وجل أسمائه وصفاته وحكمه سبحانه وتعالى وعرف وصف الجنة والنار وما الذي يستحق أصحاب الجنة وما الذي يستحق أصحاب النار وعرف ما يؤدي إلى غضب الله وما يؤدي لا يستوي هذا ما يستوي هذا دي ده هدفنا في قراءة أو في أن تسمع حضارة العرب عشان نقول ليس من آمن إيمانا مجملا بعظمة هذا الدين ليس هو كمثل من عرف هذا الأمر بالتفصيل. بالتفصيل هنجد أن كما كنا نحدث الناس أن مسألة من أهم المسائل أو من المسائل التي تذكر عند الناس مثل تعدد الزوجات ومثل الرق ومثل الجهاد هنجد أن المؤلف يفهم أن هذه مميزات ولا يؤمن بها لكن يقول هذا مما جعل حضارة المسلمين أو حضارة العرب تكون راقية وتعلو على الحضارات الأخرى لدرجة أنه لم يثبت أن هناك أمة من الأمم بعد أن دخلت في الإسلام تركته بمجرد زوال حكم الإسلام لا تجد أمة من الأمم وعندنا طبعا أمثلة اللي هو الدول الإسلامية في الاتحاد السوفيتي وعندنا المسلمين في أوروبا في البسنة والهرسك وعندنا, وعندنا وعندنا وعندنا لا تجد أبدا أمة دخلت في الإسلام طبعا ثم بعد أن الحكم الإسلامي ارتدت هذه الأمة وتركت جميعها دين الإسلام فيقول هذا دليل على أن المقولة التي تقول أنه انتشر بالسيف مقولة كاذبة غير صحيحة كما أنه أثبت طبعا أثبت الموجود أصد أبرز الموجود أن هناك حضارات بأكملها كما قلنا من قبل هنا في الدرس مثل الدول التي قامت في الهند والصين وغير ذلك للمسلمين وامتدت مئات السنين قامت وابتدأت من غير سيف أو من غير فتح بل إن الإسلام انتشر في أماكن كثيرة ودخلت جميعها في الدين من غير أي شيء سوى الدعوة وفقط عشان يبدد إيه هذه هذه ال الفرية التي يفترض بها. الأعجب من ذلك أن المؤلف يقول ان نظام الرق أو نظام العبودية اللي اللي بيودعني عيب عندهم ده لا يوجد نظام أرقى. في معاملة الإنسان مما هو في الإسلام لدرجة إن هو عشان ننسب الشيء لصاحبه يقول لم نسمع في مكان من الأماكن أن العبيد يصرون على أن يستمروا على كونهم عبيدا رغم ما عندهم من مال وجاه وسلطان مال وجاه وسلطان يقول نعم زي الممليك صح هم المماليك دول عمارة عن إيه عبيد أساسا طب هو وصل لدرجة أنه هو بقى نائب السلطنة يعني نائب السلطان مملوك طب مش قادر يحرر نفسه يقول أن الإسلام يجب على السيد أن يحرر عبده إذا طلب منه لعموم قولي سبحانه وتعالى وده الراجح في الفقه ده الراجح في الفقه فكاتبوهم إن علمتم في خيرا فكاتبوهم هذا أمر الوجوب وده الراجح مذاب الأئمة يقول أن رغم أنه يستطيع أن يفتك نفسه ورغم أنه وصل إلى هذا المركز إلا أنه لم يفكر أنه يحرر نفسه مما يدل على أن هذا النظام نظام راقي جدا لا يحرمه من أي شيء من حقوق الإنسان أرأيتم كيف من الرجل الأمر؟ طيب ووقيت الأمور على هذا المنوال فده كان الملف الثاني اللي كنا هندرسه وكان الغرض بصراحة الحدبية ال لاستعراض هذا الملف بالتفصيل أن بعض الناس اللي هم بعض الناس اللي هم الحاقدين والذين يعني الله عزوجل أن يصرفهم عنا أو أن يهديهم بفضل سبحانه تعالى يقول ويدعي أن ليس أن ليس للمسلمين حضارة يقول ان المسلمين فين الحضارة اللي عندهم هو اسمه اسمه إسلامي اسمه إسلامي ما حدش تجلني ده بورتروس ولا فلتس ولا كوهين ولا ده كوهين بيدافع بيرد عليه صعب الكتاب ده بيرد عليه أساسا فهو بيقول من قال إن المسلمين كان عندهم حضارة ده هم واخدين شوية حاجات من الفرس وشوية حاجات من الروم وبكده وشوية حاجات من اليونان بعد كده بقت لهم حضارة الرجل ده كأنه سمع مقالة هذا الشيطان فحرص في جميع أبواب الكتاب الكتاب حوالي 700 ورقة فحرص في جميع أبواب هذا الكتاب بالدليل أن يثبت أنهم تميزوا عن بقية الناس بما لم يأتي به أحد بما لم يأتي به أحد ولم يكونوا فقط أخذوا ممن قبلهم بل الأخذ ممن قبلهم هذه عادة البشر أي إنسان بينشأ ببص اللي حواليه يوم يأخذ منه وبعد كده قدامه طريقين إما أنه يستمر على هذا المستوى كما هو أو يهبط أو إن هو يطور هذا ويأتي فيه بما لم يكن إيه في الأصل وهكذا فعل المسلمون فعلا دخلوا ورأوا بأعينهم نظم ورأوا عند هؤلاء لكنهم طوروا هذه الأشياء كعادة البشر ففاق أصحابها إلى أن تفرضوا بحضارة ظلت تدرس في أوروبا. طعم هاي يقول كأنه بالتفصيل اللي كان بيدرس في أوروبا بالتفصيل من حضارة هؤلاء العرب المسلمين والرجل لا ينسى أن ينسب هذا إلى عقيدتهم. ده العجيب. إنه هو مش بيقول عشان هم ناس جدعان وكانت المنطقة حارة فاضطروا من يخرجوا يعني من الحاجات الحارة وانشئوا مش عارف إيه كلام التخريف أو منطقة باردة فاضطرتهم الحاجة إن يعملوا لا يقول أن كتابهم ومعتقدهم هو الذي فعل بهم هذا كأنه يفسر قول الله عز وجل كأنه يفسر قول الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا إيه فيه ذكركم كما قال العلماء أي أنكم طالما تمسكتم بهذا الكتاب فأنتم أهل لأن تذكروا فيه رفعتكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه رفعتكم فكلما تمسكتم بهذا الكتاب كلما ازددتم رفعة وكان لكم شأن عند الناس والعكس بعكس كلما فردتم وابتعدتم عن هذا الكتاب كلما لم يكن لكم شأن وكنتم في منتال الضعف ولم ينظر إليكم أحد كأنه يفسر هذه الآية لكن من منظوره هو من منظور ما رآه عند المسلمين وعند العرب وهكذا بقى هو يستمر في في هذه المقولة أو في هذا الأمر فنحن سب لدعاني لاستعراض هذا الملف ومقولة الحاقد هذا ورأيت أن هذا الأمر قد يروج على بعض المسلمين أو مش هذي يروج على معظم المسلمين إن إحنا فعلا يعني خدنا شوي من دول وش من دول وش من, من دول ويعني الأمور مشت معنا إيه الفترة دي يعني وخلاص يعني ده دي فرية لو كان هذا ما صمدوا طيلة 1200 عام ظلت لهم دولة وظل لهم كيان وظل لهم سلطان سلطان أدبي وسلطان مادي يبدأ الملف الثاني الملف الثالث اللي كنا هن هنبدأ فيه إن شاء الله وهو ملف مصطلح أهل السنة مصطلح أهل السنة لأن كان عامة عند الناس أن أهل السنة أو السلفيين ده مصطلح قاصر على بعض الناس يعتقدون بعض المعتقدات بطريقة معينة وغير هؤلاء ليسوا من أهل السنة يعني المؤدب يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم لا شك إنهم من الأمة الإسلامية كلهم يعني ده المؤدب اللي يعني اللي برضه مؤدب يعني يقول إن دول من الفرق يعني وإن وجوب اعتزال الفرق وما ذلك طبعا ده أصابنا جميعا بكبر وأصابنا جميعا بجهل أصبح الجهل بتاعنا جهل مركب مش جهل بسيط يعني إحنا جهلة ونجهل أننا جهال لأن إحنا اختصرنا الأمة الإسلامية كلها عام دول في فصيل واحد بس اللي هو الفصيل فصيل أهل السنة بطريقتنا إحنا بطريقةنا إحنا بينما أهل السنة ده مصطلح يشمل معظم الأمة. يشمل معظم الأمة، يشمل معظم الأمة، يشملهم، يشمل الأمة بمن فيهم من الصوفية ومن فيهم من الأشاعرة ومن فيهم من غير ذلك أهل السنة مصطلح يتسع لكل هؤلاء وخير شاهد قبل أن نأتي بدلائل يعني كثيرة جدا إن شاء الله وخير شاهد الحضر اللي هم ليس بنقول السلاجقة ونقول نور الدين وعماد الدين زنكي ومع دوم صلاح الدين كل دول كانوا سلاجقة أشعرة وكان منهم صوفية متصوفة وإلى عصر قريب كان الصوفية هم حاملي رأي الجهاد في الأمة ما حدش يزعل بس دي ما تزعلش حد كنا نقول الكلام ده كان إخواننا بيزعلوا ما نقدرش إحنا نزور التاريخ يا إخوان ونرش في حركة كده مجدعة وعن نعادي مع بعض ننتفي نحن نزور التاريخ هنقول بقى مين اللي كان حامل رأي الجهاد السلفيين هنجزب على بعض يبقى هنجزب على بعض اللي كان حامل رأي الجهاد إلى وقت قريب هم الصوفية وعمر المختار والزواية السونسية وعبد القدر الجيلاني شريط المغرب العربي ده كله كانوا ايه؟ كانوا صوفيين فإلا أن احنا نقول الكلام العادل نقول نعم لكن كانوا صوفية على شرع الله عز وجل كانوا يعرفون أن شرع الله هو الحكم وليست التخريف وليس الإعراض عن شرع الله عز وجل بل هم ما جاهدوا إلا ليه إلا ليقيموا شرع الله عز وجل اللي يستعرض سيرة عمر المختار سبحان الله يا عجب في هذا الرجل دعك من هو مجاهد وكان يجاهد وسنه كان سنه زغير سبعين سنة كان بيجاهد لغاية سن سبعين سنة بيركب على الفرس ويمسك البندقية حيرهم وراء عشرين سنة لدرجة ما مأسروه أصروا وهم في منتال إعجاب لهم يعني مش مصدقين واحد دوخهم بهذه الطريقة لكن اللي دوخهم بقى أكتر عقيدة الرجل يما تسمع لكلام عمر المختار ومواقفه تقول فعلا هذا رجل أشرب عقيدة المسلمين وأشرب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالغرض من استعراض ملف أهل السنة ده أننا نثبت أن أهل السنة ده مصطلح واسع يتسع ليشمل طوائف الأمة بمعظمها إلا الشيعة طبعا طوائف الأمة بمعظمها وكمان هيبين لنا كيفية تعامل أهل السنة مع غيرهم هيبين لنا طريق تعامل أهل السنة مع غيرهم وأن أهل السنة دول أو السلف أو السلفين دول ما كانوا إلا قوم مجاهدون أطول أطول طب نبدأ في الملف الأول تلات ملفات دول يحتاجوا إلى وقت طويل لأن نحن مفترض إن ده درس علم فمفترض إن إن نحن يكون عندنا وقت نستمع فيه القول ونفهمه. لأن الدرس يغلب عليه أو بنحاول يعني يغلب عليه ما يكون أقرب إلى الحقائق أو البراهين أو الأدلة منه إلى, إلى كونه وعظا أو كونه طبعا مش لا تحقير للوعظ والتذكرة لا نحن نكلم أنه هو ده مقام درس العلم عشان الإنسان يتقوى والإنسان يعرف ان هو فعلا على ثغر وأنه هو فعلا على نظام جدير كما آمن به إيمانا مجملا فيؤمن به إيمانا مفصلا طيب الملف الأول المستبد العادل هنستعرض التاريخ أظن أننا كنا قلنا البتاعة دي قبل كده بس بشكل نحن وقفنا فيه بصراحة دي هنستعرض التاريخ مش التاريخ كله طيب هنستعرض النقاط الرئيسية في التاريخ عشان نثبت هذا الأمر مستبد بمعنى أنه لا يتولى السلطان عن مع عند ركن أركان الحق لكنه عادل رغم من أنكر هذا زي الكواكب وغيره لكن هو ده الواقع هو عادل بشهادة الناس وهو عادل بشهادة الحق أساسا لأنه أقام فعلا الدولة على قواعد الحق قواعد العدل وكان العدل القضاء تمشي كلمته في الجميع من أعلاها إلى أدناها طيب قلنا ان بينا اول ما ابتدأنا ابتدأنا بعص المعاوية رضي الله تعالى عن معاوية وقلنا ان الفترة دي او الشريحة دي لها ملامح الملمح الاول تحقيق العدل والملمح الثاني صيانة حقوق الافراد وحرياتهم عليك ان انت في كل مثال نقوله لازم تطلع البنود دي عشان ما احنا بنقول دعوة ونبرهن عليها من الواقع يبقى تحقيق العاد وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ووجود الأحزاب الفكرية السياسية المعارضة التي لم يتعرض لها أحد بشرط ما لم تستخدم القوة لإسقاط السلطة ما لم تستخدم القوة لإسقاط السلطة عليك أن انت هتجد الملامح دي في كل في كل مثل من الأمثلة فالمثال الأول في عصر معاوية فابن جرير الطبري بيحكي بيقول قدم معاوية وبعث المغيرة بن الشعبة واليا على الكوفة فأحب العافية المغيرة طبعا صحابي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم لنا حديث مطول أظن كنا تكلمنا قبل ذلك عن كيفية مراعاة المخالف في ظل الدول الإسلامية تكلمنا عن هذا واستدللنا من واقع تعامل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج وقول عليه لهم لا نمنعكم من ثلاث ما لم تسفكوا دما حراما فلنا في أصحابنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كيفية معاملة الغير عايزين نلفت نظركم إلى أن هناك شيء لا تنسوا هذا الشيء هناك فرق بين الديانة والقضاء هناك فرق كبير بين أن نقول هذا جائز ديانة وهذا جائز قضاء فالربا محرم ديانة وليس فيه تدرك ولا يتصور في أي مكان ولا في أي زمان ولا في أي عصر ان احنا هنقول للناس لا خد بالك يعني الربا مش, مش حرام اوي يعني بس يعني ممكن ممكن يكون مضر لك يعني مش هيتصور هذا ولا هيصح اسلام بهذه الطريقة ده بالاتفاق فما فيش تدرك في الديانة اما نكلم الناس نقول لهم الزنا حرام فهذا ديانة اما نكلم الناس بان كل الاشياء اللي احنا نتكلم عليه حرام دي ديانة اما قضاء ده موضوع, موضوع تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الربا محرمة منين من العصر مك محرمة ديانة من العصر آيات ايات نزلت في مكة تحرم الربا لكن حرمت قضاء متى في حجة الوداع يعني قبل ان يتوفى صلى الله عليه وسلم بعام ما الفرق بين الديانة والقضاء قضاء يعني تسن القوانين التي تمنع هذه المعاملة يعني لو جي واحد ماسك وصل كتبه على واحد إنه ده سلف منه مية جنيه وعايزه مية وخمس جنيه يروح عند القاضي القاضي يلغي المعاملة دي ده ما يكون محرم قضاء لكن لما يكون محرم ديانة فقط يبقى لا تبطل هذه المعاملة في دنيا الناس ده دي مسألة التدرج التدرج في الأشياء قضاء وليس ديانة ومن هذا القبيل نحن نتحمل المخالف إلى آخر درجات الخلاف إلى آخر درجات الخلاف فنترك الخوارج وأهل البدع على معتقداتهم يعني لا نجبرهم على تغييرها إيه؟ لا نجبرهم على تغييرها قضاء لكن ديانة نحذر من البدع وأهله وأهليه ونبين فساد البدع ونبين أن هذا طريقه إلى النار إلى أخير هذه فرق كبير بين الأمر ديانة ده ليس فيه ثم التدرق وبين كونه قضاء هذا الذي فيه تدرق واللي هو الدولة بتسعى أو القائمون على الدولة بيسعوا إلى أن يحققوا هذا أمر القضاء أما أمر الديانة فلا يتصور أحد أنه ستتغير معالم الدين ونحن كل الناس لا أصبحت هذه الأشياء حلال لأننا في مرحلة التدرجة الوقتي فاحنا في مرحلة أن الربا والزنا والسرقة والحاجات دي والخمر كل الحاجات دي حلالت الوقتي يعني بس بعد الفترة الأولى ربع سنين ممكن تبدأ تدرج تخش في الحرام لا هي حرام قبل وبعد هي حرام ولا يصح إسلام أحد إلا أن يقر أنها حرام لكن قضاء بأن يكون هناك ثمة قوانين وإلزمات للناس بهذا دل فيه التدرك سنة التدرك فده بمناسبة أنه لم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم يعني عارف أهل الأهواء عارف دي كيانات تخالف في معتقده وهو لا يكره على تغيير ما هي عليه وكان يؤتى فيقال له إن فلانا يرى رأي الشيعة وإن فلانا يرى رأي الخوارج وكان يقول قد الله ألا تزالون مختلفين ده, ده من المغير اللي هو الصحابي اللي كان ولي عن, إيه؟ عن معاوية وسيحكم الله بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون فأمينهم الناس كان نتيجة أن تحقق الأمن لأن الأمن ده زي ما قلنا مرارا وتكرارا إذا أردت أن يسود العدل بين الناس فهذا العدل لا يسود إلا بإيه إلا بجناحين اثنين جناح الأول الأمن والجناح الثاني الحرية يبقى جناحين دول اللي بيقودوا إيه؟ الحاجة الرئيسية اللي هو العدل يبقى عايز تحقق العدل لازم يكون في الجناحين دول جناح الأم فيأمن الناس أن يتكلموا فنسمع منهم ونرد ونوضح هذه مهمة الدعاء أمش... أمرنا ما نجيب حاجة على... على سن السيف لا تؤتى أبدا لا يمكن أن يؤتى مهما بلغت القوة القوة الحقيقية لأي نظام أو لأي حاكم مش في عدد جنوده ولا في مدرعاته لا في مدى قناعة الناس بنظامه كلما ازداد الناس قناعة بك كانوا هم حراسا عليك كانوا هم حراسا عليك ده أحدث نظريات الحكم في العالم وده الموافق لشرع العز وجل يبأ إذا إن أردت أن تقيم العدل، فلتقمه على جناحي الأمن، فيأمن الناس والحرية، فيتكلم ويقول ما يشاؤون حتى يصحح لهم. يقول النتيجة، فأمنه الناس. فأمنه الناس أمن الناس المغير، أمن الناس نظام معاوية وحكم معاوية لأنه حقق لهم هذا أمنا وحرية وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا ويتذكرون مكان إخوانين بالنهروان يتحدث عن الذكرات اللي هم حدث فيهم ما حدث ويرون أن في الإقامة الغبن والوقف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر أهل بدع يعني رغم ما فعل معهم ورغم ما أحسن إليهم إلا أنهم كانوا إيه؟ يرون على معتقدين لكن دعهم على معتقدين ما لم يترتب على هذا المعتقد إيه؟ واقع يهدد كيان الناس بأن يرغمهم على ما لم يريدوه. وقد خطب عبد الملك بن مروان في الحج فقال أيها الناس إننا نحتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقد راية أو ثوب على من برم. يعني إحنا نتحمل منكم إلى آخر المدى بشرطين ما حدش ينزلعنا في بتاعنا بس لكن خلاف هذا فلك أن تقول ما شئت ولك أن تفعل ما شئت وأن تعترض ما شئت لا نحتمل منكم يعني تعترض علي وتنتقد في كل شيء إلا أن يترطب عليه شيء عملي تستولي بي على ايه؟ على مقاليد السلطة في حين في هذه اللحظة يظهر على حقيقة. طيب وقد بلغ نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وكان أمير الكوفة خبر مسلم بن عقيل ابن أبي طالب وأنه يأخذ البيعة سرا للحسين من علي رضي الله تعالى عنه فقام خطيبا طبعا دي حوادث كنا قد تكلمنا عليها من قبل لكن في في التاريخ اللي غرضنا بس ان احنا نحقق ظاهرة المستبد العادل مستبد لكونه ازال الشورى لكنه عادلا لانه اعلى من شأن حكم القضاء والعدل والحرية والامن بين الناس ده الغرض ان احنا نثبت ان الام على مدار التاريخ كانت مشى بهذه الأجنحة ولذلك دامت وانتصرت وظهرت على بقية الامم الى عصر قريب فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيهما يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال وكان حليما ناسكا يحب العافية طبعا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليما ناسكا يحب العافية قال إني لم أقاتل إني لم أقاتل من لم يقاتلني ما فيش حاجة اعمل حركة إيه لموم قبل ما, إيه ما يطلع عليك يعني انت سارع بان انت تعمل حركة لم كل الناس وما يتصفيهم براحتك بقى في السجون والمعتقلات ويبان بدل ما هم يطلعوا لا ما فيش حاجة اسمها كده فما فيش حاجة اسمها أخذ الناس بالظن أو أخذ الناس بشيء لم يفعلوه لمجرد أنهم يخالفون في الرأي قال إني لم أقاتل من لم يقاتلني ولا أثب على من لا يثب علي ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكم شوف ده حاكم كأنه بيستعطف الناس ده حاكم وملك الدنيا كان عصر معوية وصل أفريقيا ودخل نحية يتقربوا نحية الأندلس ده حاكم اللي بيسمعه كده يقول إن ده رجل ضعيف جدا بيستعطف الناس لكن قوة الرجل في, إيه؟ في ضعفه وقوة الرجل في إظهار مسكنتي لله عز وجل مش التكبر على الناس لأن ذكبره ده, ده ده يزول به الملك فهو قوته في ضعفه يعني في ضعفه متى عندما يؤدي الحقوق عندما يؤدي الحقوق فدي قوته لكن وقت القوة الحقيقية آه يظهر كالأسد لق لانهم حموا حموا حدود البلاد بما إيه بما لا يحتاج إلى نقل ولا أتحرش بكم ولا أخذوا بالقرف ولا الظن أو الظن يعني ما قلتش بالتهمة ولا التهمة ولكني إن أبديتم صفحتكم ليه ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا هو ده بقى أمور هتهدد الدولة ده هدد الدولة ده اسمه أمن قومي يعني ده هدد الدولة وهدد الأمن القومي البلاد فهنا لا يمكن الوقوف طبعا الذي لا أضرب أنكم بسيف ما ثبتت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر أما أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل دي خطبة الحاكم اللي بيتودد إلى شعبه من الأفضل أن إيه؟ الأفضل السمع والطاعة بالحق وبالعدل اللي إحنا بنشيعه بين الناس والأفضل التعاون عن البر والتقوى أفضل من غير ذلك طيب هنقف هنا وبعدين نقف بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشمس المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد في خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هنكمل في, في الملف الأول اللي ما زلنا بنتكلم فيه اللي هو ظاهرة المستبد العادل مع مراعاة المواصفات التي قلناها في كل قصة ثم في قرب نهاية الدرس نتكلم على الأحوال قائمة من جهة السياسة الشرعية إن شاء الله قال فقام إليه عبد الله قال اللي كل الحاكم هذه الأشياء الإمام الطبر يعني قال فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه شاب الحاكم ده في منتهى الطيبة والناس هتكلوا يعني يعني لديك أنه بيحضر الرجل بتاع الترمس وكلام من هذا القبيل فطبعا الناس هتاكلوا فما يصلحش معهم إلا الكرباك يعني فالطيبة بتاعة النعمان بن بشير دي هتغ... هتغري به السفهاء ولازم الطيبة دي يكون معاها قوة وغشم وهذا أمر غير صحيح وهذا أمر غير صحيح البتة كما سوف نرى قام إلي عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا الغش يعني تكون رشيم وتخبط في الناس اضرب مش عارف إيه خاف إيه بحيث الناس إيه وعمل منظر بحيث إيه الناس تعرف أنت هتعمل إيه وهتسوي إيه و يبقى كده أو زي ما العامة بتقول أو تمسك تتبح القطة عشان إيه الناس تفهم أنت مين ومين اللي جئ النهاردة وإيه اللي تغير في الكون فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا الغش إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين رأيه إيه المستضعفين طبعا ده كلام متناقض كيف يكون هو ضعيفا وكيف يكون قد ساد الناس ساد الناس مين الناس الموافق والمخالف يعني سادهم جميعا إذن ليست هذه صفة المستضعفين ولا شيء، بل بالعكس هذه صفة الأقوياء أن يتكلم بالحجة والبرهان وأن يصبر على المخالف ويتسع صدره لسماع ما عنده دي صفة من صفة المتمكن، لكن صفة الخاوة الضعيف اللي هياص أو يقوم يكسر حاجة أو إن كان معه قوة يضربك أو يقبض عليك دي دي مواصفات. الذين, إيه؟ الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عما هم عليه لكن صفة الأقوياء التي هي سيرة الأنبياء هو أن يسير بين الناس بالعدل والسوية وأن يسير بين الناس بالحرية وأن يؤمنهم في حياتهم وهذه ليست كلمات تقال يعني مش ينفع خطبة طلع أقول خطبة تحت عنوان الحرية وأن الحرية وأن الحرية والشرع جاء بالحرية وكيف استعبدتهم الناس وقد خلقتهم ولدتهم وثم أحرار وبعدين خطبة تانية عن الأمن والأمان خطبة تالتة وكده والحمد لله ربع عامين كده وضحنا بنود الدولة وأدينا ما علينا طبعا دي ما كانش دعوة الأنبياء دعوة الأنبياء أولا أن تعرض ما عندك قبل أن تعرض ما عندك تكون أنت اصلا قدوة في العمل بهذا حينما تقول ان لازم يتسع صدرك للآخرين لازم تكون أنت قدوة في العمل بهذا وحينما تقول أن تنصف الناس لازم تكون أنت قدوة لهذا وحينما تقول إن أنت لازم الناس أخذ حريةين في التعبير لازم تكون ت وهكذا يبقى الدعوة دعوة الأنبياء تقوم على عبارة عن إيه عن التحام بالناس التحاما مباشرة لكي يسمعوا منك وتسمع منهم، تسمع منهم ما عندهم من شبهات وتسمع ضعيف الحجة وقوي الحجة وتسمع للماكر وتسمع لغير ذلك وترد على هذا وتستوعب هذا وتربي هذا كذا تترب الأجيال ويربى الناس ويرب الناس. أما الذي يظن أن الدعوة عبارة عن قائمة عن بيانات وبلاغات. بتلقى على الناس من وراء الشاشات أو من على بعد بالناس فهذه ليست دعوة الأنبياء دعوة الأنبياء ودى الناس بيستغربوا منا اليوم هذا الكلام دعوة الأنبياء هو النزول إلى الناس في أماكنهم والذهاب إليهم وأن تعرض عليهم ما عندك من الحق وأن تصبر على أذاهم وأن تصبر على ما يقولونه وأن ترد على ما عنده من شبهات إلى غير ذلك ده يتطلب, إيه؟ يتطلب جيل بأكمله ويتطلب صبر ويتطلب أن تتزود بزاد الله عز وجل من صلاة وصيام والتزام على الطريق طيب ومن هو بيقوله أن طريقتك دي طريقة المستضعفين فقال نعمال اللي هو بقى مثال الحاكم العادل أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين لمعصية الله ده كلام ليس باليسير يعني ده كلام ليس بالكلمة التي تقال ده ده منهج بأكمله دي السياسة الشرعية دي العقيدة السياسية الشرعية أن هذا العمل كله قائم للعز جل منه بدأ وإليه يعود ده عنوان عنوان مشي لكن ده منهج يعني لازم في جميع حركاتك وسكناتك ومواقفك يرى أنك فعلا يقول فعلا رجل ده فعلا ده ما يهموش إلا الشرع ده عايز الشرعه بس ده ما يهموش إلا أن يرضي ربنا ده يبقى إذن الرجل ده ممكن يجد نفسه النهاردة قائد وممكن يجد نفسه بكرة جندي وممكن يجد نفسه النهاردة الناس تطوف به على الأعناق وممكن يجد نفسه بكرة الناس ترميه بكل ما تستطيع أن ترميه كل هذا لا يؤثر فيه طالما أنه يسير لله عز وجل ويعمل لله عز وجل مش حركة الناس هي بصلة له إنما حركة الناس بصلة له أن يراجع نفسه هناك فرق بين أمرين بين أن أنت تجعل الناس هم المرشد لك فتراعي في أعمالك وفي أقوالك أن يرضوا عنك وهناك فرق أن تراعي مشاعر الناس فلا تحملهم ما لا يطيقون وأن لا تسمعهم ما لا يتحملون وما يكون سببا لفتنتهم فرق جدا بالاثنين طيب كما كان أكثر خلفاء الإسلام وملوك من أهل الصلاح والفض والإنصاف والعدل فقد وصف سليمان ابن عبد الملك من سليمان؟ سليمان ده تاريخنا يا لازم نعرفه ده تاريخنا لازم نعرفه إن ما عرفناش تاريخنا يبعارن علينا أن إحنا نقول للناس اعترفوا بتاريخنا يعني اعترفوا بتاريخنا يعني ما نعرفش تاريخنا ده كلام يعني ما, ما يمركبش فضلا عن نحن ما نعرفه أن فعلا أن الكتاب الله عز وجل ده ما جاش لقوم محددين لهم الصحابة والتابعين وبس لا ده أخرج نمازج قد تكون مثل الصحابة أو أو مثل الصحابة في قول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو من سامع ورب حامل فقه إلى من هو إيه؟ إلى من هو أفقى منه فربما يأتي بعد عصر الصحابة من هو مثلهم وربما يأتي بعد عصر الصحابة من قدم وضح بما لا يقل عما قدمه الصحابة ليه لأن المعين واحد لأن المصدر واحد ده اللي احنا عايزين نوصله سليمان, سليمان هو أحد الأبناء الأربعة لمين؟ لعبد الملك عبد الملك مروان دي من العصور الزاهرة الزاهية في عصور الأمة طبعا دولة الأموية طبعا طبعا كانوا يأخذونها بالإرث لكن ده جعل الملك ملكا عضوضا يعني غير قائم على الشورى لكن عندهم من الحسنات أهمها التي ندرسها الآن ألا وهي إيه العدل وإقامة قواعد الشرع العدل وإقامة قواعد الشرع عبد الملك له أبناء أربعة له الوليد وسليمان ويزيد وهشام كده كام أربعة وعبد الملك يبقى كام خمسة ومعاوية يبقى ستة والزبير عبد الله بن الزبير يبقى كام سبعة وضم ليهم الخلفاء الأربعة يبقى كام حداشر وضم ليهم عمر بن عبد العزيز يبقى كام اتناشر دول أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر قائما ما وليهو اثنى عشرة خليفة من قريش على أحد التفسيرات وليس هذا التفسير ببعيد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاثنى عشر خليفة دول متفرقون ولسه لم يكتملوا لكن لا مانع أن يتحمل الحديث هذا ويتحمل الحديث هذا سليمان كان أحد هذه الحسنات كان من أهم حسناتي أن قرب الوزير قرب الوزير الصالح الذي أشار عليه بمن أشار عليه بعمر بن عبد العزيز. سليمان خرج عن الإيه عن خط السير وخط السير كان الابن فالابن فالأخ راح جاب عمر بن عبد العزيز بعيد خالص يعني لا هو أخ ولا هو ابن ولا هو أي حق خالص راح جاب عمر العزيز من خارج المجموعة تماما إثاراً لإقامة الحق والعدل. طيب ده سليمان دي نبذة بس, بس بسيطة عن سليمان وإلا فسليمان كان معروف عنه من النسك ومعروف عنه من القيام بأمر الله عز وجل ما لا يعرفه إلا من إيه إلا من قرب منه وفي عصر سليمان حدث إيه؟ فتحت الأندلس صح صح صح <تصفيق> فقد وصل سنون عبد الملك بأنه كان مؤثرا العدل حسن السيرة في الرعية وقد جعل عمر بن عبد العزيز وزيره ومستشاره ثم ولي عهده وقد أشار عليه بعزل نواب الحجاج بن يوسف وإخراج أهل السجون وإطلاق الأسر وبذل أعطيات لأهل العراق الذين حاربوا الحجاج وقد قال عنه إمام التابعين محمد بن سيرين في عصر الأربعة دول الاثناشر دول أهم ما يميزهم أن الدولة لم تعرف الفرقة إلى آخر عهد يزيد وهشام كانت الدولة الإسلامية كلها إيه؟ حاجة واحدة بعد هشام دخل مين العباسيون الدولة العباسية ولهم من الأفضال ما لهم لكن بدأت تسمع الأمة إيه؟ بعنصرين في الأمة بدأت الفرقة تدب أول مدخل العباسيين بعد أن استقر لهم الأمر طبعا استقر لهم الأمر على جثث ملاقل عن ألف من القتلى يعني يعني مذابح يعني لكن بعد أن استقر له الأمر قال الأمر بالأمة أن انفصلت فكان أول انفصال عرفته الأمة وانفصال انفصال الأندلس صح؟ انفصلت الأندلس ظلت على عهدها ووفائها الأمويين للدول الأموية وبقية الدولة أصبحت تحت إيه؟ تحت الخلافة العباسية فالليميز الاثناشر بجانب الحق والعدل اللي يميزهم أن الأمة كانت شيئا واحدا ده اللي يقوي التفسير تفسير عشر لكن فضل الله يؤتيه من يشاء لا يمنع أن يكون هذا الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا وقال عنه إمام التابعين محمد النسرين رحمه الله افتتح خلافته بخير واختتمها بخير في توليته عمر بن عبد العزيز وكان العلماء يصدعونه بالحق ويأمرونه بالمعروف طبعا سليمان لو عايزين تعرفوا قيمة سليمان راجعوا التفسير عند قول عز جل في سورة البقرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيماني ثمنا قليلا أو إن الذين يكتمون إلى الذين تابوا وبيانوا وأصلحوا عند هذه راجع تفسير القرطبي هتجد النقاش الطويل اللي بين سليمان وبين أبي حازم حينما نصحه أبو حازم نصيحة شديدة جدا وموجعة جدا واتلقه من, من حلم سليمان وتجاوب سليمان معه على ما قاله له في وجهه وقد حج فقد حج سليمان بن عبد الملك فقال انظروا إلي فقيها أسألوا عن بعض المناس دوما نفسهم كانوا فقهاء هما نفسهم ما كانوا يولون هذا الأمر إلا بعد أن يكونوا فقهاء أساسا يعني لكنه يقول انظروا إلي فقيا أسأل عن بعض المناسك قال فخرج الحاجب يلتمس له فمر طووس فقال هذا طووس اليماني فأدخله عليه قال طووس فلما وقفت بين يديه قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي من أمور المسلمين شيئا فلم يعدل فيه فتغير وجه سليمان فأطرق طويلا يعني ظل يفكر في هذه النصيحة ثم رفع رأسه إليه فقال لو ما حدثتنا يعني زي ما ذكرتنا بهذا حدثنا فقال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام في مجلس من مجالس قريش ثم قال إن لكم على قريش حقا ولهم على الناس حق ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا اتمنوا أدوا فمن لم يفعل ده هو قريش من الخليفة بتاعه قريش ما قال شطر الشطر الحديث الأولان بس فمن الخير فيكم لا اسمع قد حديث فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال فتغير وجه سليمان وأطرق طويلا ثم رفع رأسه إلي وقال لو ما حدثتنا فقال حدثني ابن عباس أن آخر آية نزلت في كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم حكم بعده عمر بن عبد العزيز فضرب المثل بالعدل وحسن السيرة قال ابن كثير وقد جمع يوما رؤوس الناس فخطبهم فقال إن فدك فدك دي كان إيه فدك دي كانت سهم النبي صلى الله عليه وسلم فين في خيبر أخذها أو نالها صلى الله عليه وسلم من غير قتال فكانت داخلة في خمس النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذها للنفق على أهلي ومع ذلك كان يمر بهم الأشر لا يوقد في بيته نارا من قلة ما عنده لأن صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل ما عنده من مال نعم هو يمتلك نعم يمتلك لكن كان يخرج أكثر مما يمتلك لدرجة أنه يتوفى ويموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهديه يقول إن فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك قال ثم إن مروان مروان ده جده يعني مروان ده ده رأس العيلة كلها يعني لازم يكون لي أفضل عليهم لكن الحق حق أن يتبع يقول ثم إن مروان أقطعها فحصل لي منها نصيب مروان أمعح موزعها علينا ونجلي من سهل ووهبان الوليد وسليمان نصيبهما الوليد مين الوليد من عبد الملك وسليمان من سليمان من عبد الملك أو الولدين وبعدين جئ أطع الولاد على أرث الولاد عمر وبعد عمر تت Pendع Andran يزيد وهشام هم؟ يبقى كده الأربعة أل�بان عبد الملك ثم ووهبان الوليد وسليمان نصيبهما يعني كلها كأنها رحت لمن لعمر بن عبد العزيز صح ولم يكن من مالي شيء أرده أغلى منها هرجعه للمسلمين لأن دي مش التركة بتاعتبونا أنه يخدها يوزعها يتكلم على مروان كأحد الرعية مع أن مروان ده أصل الدولة زالت العصبية قوية في حق لكن الحق هو ده اللي أقام دولته والعدل هو ده اللي غلبهم على أعدائهم رغم أنه كان عندهم الملك, الملك عدود عضوضا يعني من غير الشهورة إلا أن كان العدل هو الحكم ولم يكن من مالي شيء أرده أغلى منها وقد رددتها في بيت المال على ما كانت علي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاجة عجيبة بقى دي يعني دي خلت الناس إيه إيه بقى الناس إيه يأسوا من إن هم بالمعنى الدارك إن أي حد يهبش حاجة يعني الناس يأسة إن أي حد ممكن ياخد حاجة مش نصيب أرأس الدولة هو خلع إيده من أعز شيء يملكه وجاله إما بطريق التركة وإما بطريق الهبة لكن دام مش حقه ردها يقول أي ابن كثير يقول فيأس الناس عند ذلك من المظالم خلاص لا حيلة للناس في أن يستمروا على ما هم عليه من ظلم لأنه رأوا القدوة ورأس البلاد هو أول من يفعل هذا قبل أن يأمرهم بهذا ثم أمر بأموال عمر بقى ما اكتفاش بكده دام الأدب ما ينفعش والقدوة ما تنفعش يبقى هيستخدم صلاحياته هيستخدم بقى هنا هيطلع لهم قوانين أن يرد بها الأموال دي كلها. ثم أمر بأموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم فاستشفعوا إليه بالناس بقوا بني أمية يزقوا عليه عوام الناس كأن دي رأي الشعب يعني كأن الشعب بيقوله إحنا راضيين عن الكلام ده بقى إحنا مبسطين جدا إن الناس دي نهبانة يعني مغد أموالنا يعني لكن إحنا مسرورين جدا يعني فالأمراء دول زقوا عليه الرعية عشان يقولوا له إحنا مبسوطين مش زعلانين ولا غضبانين ومعتبرين دي حاجة كويسة بل يريت يمون علينا ويخدوا بقيت فلوسنا ويخدوا عيالنا كمان ويخدونا احنا كمان وهكذا الشعب يسير يعني فهم زقوا عليهم الناس وتوسلوا آه ثم أمر بأموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال وسماع أموال المظلن فاستشفعوا إليه بالناس من كثير بشرح يعني إيه فيأس الناس عند ذلك من المظالم يعني إيه يأس أدلو حل عمل إن خلاص مفيش أي فرصة إن حد يأخذ حاجة مشتعة فاستشفعوا إليه بالناس وتوسلوا إليه بعمتي فاطمة بنت مروان كبير قوي فاطمة بنت مروان تبادي عمته ولها مقام عندهم طبعا فلم ينجع فيه شيء مفيش فيش حاجة أثرت فيه إلا عند الحقوق إلا عند الحقوق. وقال لهم لا تدعني وإلا لا تدعني يعني لا يا إما تتركوني أسير فيكم هذه السيرة وإما وإما حد يظن إما أن أنا راعي أتكف في بيتنا وعد أكمل بقى صلاة والصيام إلى أن يقضي الله أمرك أنا مفعوله نعم ده حق لكن لا يمكن أن تترك هذا الملك اللي في إيديك لكي يعبث به السفهاء وما كان عمر بن عزيز يفعل هذا أن يترك الأمر ويمشي لا ده يعمل إيه بقى وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به لأن كانت الخلافة اللي عندهم ماش خلافة بالإيه كان خلافة بالإرث صح ما احنا قلنا عشان كده مستبد ما فيش شورة فهو قال لهم يا إما تسيبوني أسير فيكم السيرة دي يا بني أمية وإما أروح لمكة واختار أي حد يكون كفه لها سواء من بني أمية من بني العباس من أي حد وبكذا ضاع عليكم كل حاجة فانتو اختاروا أهوان الشرين أنا أهون الشرين بقى أنا اللي أعمل فيكم أهوان الشرين هنحتفظ بالإيه؟ بالخلافة في الناس اللي بتاعنا يبدأ أهوان الشرين بدل ما هضيع منكم كلها وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به وقال والله لو أقمت فيكم خمسين عاما ما أقمت فيكم إلا ما أريد ما أقمت فيكم إلا ما أريد من العدل وإني لا أريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى تسكن قلوبهم وقال الثوري الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أمة العاد دا عشان نثبت أنه من أمة العادل وا وا, وا. أن أمر الشورى ما كانش موجود عشان نثبت أن لا يزال الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هنفضل على هذه وتيرة الغايت منوصل لبني عثمان غايت دولة العثمانيين وإحنا نسير إن إحنا هنستعرض العدول العادلين اللي ثبتوا أركان الأمة واللي أقاموا حكم الله عز وجل ولم تكن إيه طائفة ومضت الخلفاء الرشدون ولن يرجعوا مرة ثانية أو كانت فلته في عصر الصحابة ومش ترجع لا ده كانت أمة بأكملها إلى أقرب الأوقات ده الغرض عشان تفهموا احنا بنقرأ فيه وبنعمل وذكره أقول لين وذكره غير واحد وذكره غير واحد من الأئمة الاثنا عشر وذكر مش عشر وذكره في وذكره غير واحد في الأئمة الاثنا عشر احنا عدنا اتناشر صح لو تفسير الحديث لا يزال هذا الأمر الذي جاء في من الحديث صحيح لا يزال الأمر هذه الأمة مستقيم حتى يكون فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش طبعا آه ابن كثير يقول هذا يقول أن ذكرهم غير واحد وابن كثير له اجتهاد آخر أن هؤلاء الاثنى عشر متفرقون متفرقون يعني مش جايين مشجيين بعض زي ما نعدتهم لكن الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا لا منع والاثنى عشر ده رقم مبارك اثنى عشر نقيبا من بني إسرائيل واثنى عشر خليفة واثنى عشر عدد النقباء اللي في باية العقبة صح وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولاياته مع قصرها حتى رد المظالم وصرف إلى كل ذي حق حقه وكان مناديه في كل يوم ينادي أين الغارمون أين الناكحون أين المساكين أين اليتامة حتى أغنى كل من هؤلاء طب احنا نقف في في سيرة عمر بن عبد العزيز إلى هذا القدر على أن نك شاء الله في المرات القادمة ظاهرة عشان ظاهرة المستبد العادل أما ما ما يتعلق بأمرنا اليوم فهن عايزين ننبه على عدة أمور في السياسة الشرعية فيما يتعلق بواقعنا اليوم عايزين نقول ان إن إدارة شؤون الدولة وإدارة شؤون البلاد لازم يكون في أذهاننا أن الدولة تتصرف بطريقة والأشخاص يتصرفون بطريقة عندنا في حديث صلح الحديبية في حديث صلح الحديبية وما حدث صلح الحديبية فيه فوائد كثيرة جدا اللي إمنا في واقعنا المعاصر فائدتين فإذا الأولى الفرق بين الأشخاص والدولة فالدولة عملت معاهدة مع المشركين صح؟ معانت صور الحديبي مش محتاجين نذكر بقى المعاهدة دي معاهدة معروفة وكانت الدولة ملتزمة بانتزامات كلنا يعرفها ما حال الأشخاص أبو بصير وأبو جندل فعلوا بالمشركين ما جعلهم يندمون عليه او بصير او جندل شافوا ان الكلام ده طالما هم خرجوا عن الحدود دي او طالما هم بعدوا عن الكلام ده فهم مش ملتزمين بما تلتزم به الدولة فكانت لهم تصرفات غير تصرفات الدولة يعني عايزين, ده عايزين نقول ان مقام الدولة وتسييس امور البلاد يقتضي ويضع على الانسان مجموعة من القيود ليست هذه القيود على الاشخاص يعني حينما كان ثائرا في مدان التحرير فرق وحينما يكون في القصف فرق آخر من نجاح الشرعية مش نقول فرق يعني يتحول إلى منافق ويبيع الدين لا نقول أن عليه التزامات حينما يكون رأس دولة أما حينما يكون فردا واحدا ليس عليه أي التزامات فهو يتصرف تصرفات غير صرفات فليكن هذا في وسع حينما كنا في الميدان أو في الشارع كنا نتصرف بأمور وحينما حملنا أمانة الناس وإدارة شؤون العامة هناك تصرفات أخرى ليس معنى ذلك تصرفات أننا نقول على الحلال حرام أو على الحرام حلال فين الكلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يعمل معاهدة مع المشركين أساسا هو أصل اللي بينه وبين المشركين يعرفه العامة والخاصة يعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعي في نظر طبعا كفار يدعي أنه رسول وأنه معن قرآن وأنه أحيي لي وأنه وأنه والفريق الآخر الكفار على النقيض والضد ما حدش عنده خلاف أو لبس في كلامنا صح مفيش فيش لبس طب تعالى نكتب نكتب بسم الله الرحمن الرحيم نعرفش بسم الله الرحمن الرحيم فيش احنا نعرف الحاجة اللي احنا نعرفها بدون اللي انت جيت بي ده نعرف الحاجة العامة باسمك اللهم نكتب باسمك لا ما ينفعش طب انا هتنازل عن ديني ومكتبش باسم الله الرحمن الرحيم مش هتنفع يبقى اذا هنا ده مظهر اسلامي يحيط بالمعاهدة مظهر اسلامي فقط لكن هو الاخر لا يقر به لكن صلب الموضوع موجود لكن المظهر او العنوان اختفى لا ده مش كده بس. يقول هذا الذي عاهد علي محمد رسول الله قال لو نعلم أنك رسول ما قتلناك اكتب اسمك واسم أبيك ما تقوليش بقى أنا الزعيم الفلان الفلاني أنا عرفك أن أنت اللي من الشارع فلان الفلان ما عرف بس ده الحاجة الوحيدة أنا عرفك بيها لكن لا تعمل نفسك زعيم ولا تعمل كذا أو تعمل كذا وكذا. خلاص ماشي. يعني إذا عايزين نقول إن ممكن في تحصيل الحق مش لازم يكون لازم يكون تحت هذا العنوان الإسلامي بهذه الحروف أهم من هذا هو المعنى وأهم من هذا هو صلب الأمر مادام صلب الأمر موجود وصل وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال وإذا دعيت إليك تمنى إنه هو يعني تذكر أن حضر حلف الفضول قال ولو دعيته إليه اليوم للبيت ده هي حلف الفضول مع المشركين لنصت الظالم ومنع المظلوم نصت المظلوم أصلا ومنع الظلم وغير ذلك فعايزين نقول إن في أمرين أمر هناك فرق بين الدولة في حركتها والتزاماتها وبين الأشخاص يبقى إذن في حاجة اسمها تطور يتطور الإنسان من مكان إلى مكان مش يتطور معناه أن الآخر يختفي مش معناه ان الثائر اللي في الدنيا التحرير أو في أي اعتراض يختفي وإلا إحنا بندجل على الناس نحن لهم أن ده صلب الأمر معروف نعم منكر اللي جاء به إسلامنا مش اللي جيبي الثوار اللي جيبي إسلامنا بس إحنا كنا مغيبين عن هذه الأصول فهتظل هذه الأصول هي أصول أمر معروف أنها عن منكر والتقويم هيظل كما هو لكن التطور اللي احنا نقول عليه إيه؟ يتطور من هذا المكان لمرحلة أخرى اللي بيسموها بمصطلح الناس موجود اليوم مصطلح المؤسسات يعني يتطور طريقة بدل ما يعرض رأيه عن طريق الشارع والناس كلها تنزل لا يعرض رأيه عن طريق المؤسسات يبقى دي مرحلة تطور لا يتصور مني. أن بعد ما نتطور نصل للمؤسسات نرجع نلغيها ونكسرها ونرجع تاني إلا لأمر أكبر من هذا يعني إذن عايزين نفهم إحنا لازم نمشي نعرف إحنا ماشيين في آن يا حرك إحنا ماشيين لكل حركة وقتها فوقت الشارع له وقته ووقت الهدوء والاستقرار والبناء له وقته لأن لا يمكن أن يتعلم الناس أو أن يسمع الناس من دعوة الحق وهم في خوف أو وهم في هلع أو وهم في نقص أو وهم في إعواز أو وهم في شك مما أنت عليه لازم الناس يأخذوا قصد من الراحة ومن الطمأنينة ومن الهدوء حتى يستمعوا إلى ما معك ما ده لا تظنوا وظيفتنا إن وظفتنا أننا نأكل ناس ونشربهم لأن تأكيل الناس يأكل ويشربوا ما أظن أن واحد من البشر هيقول دي مش خطته هل سمعتم أحد يقول وأن من خطتنا قال لا قال لا نكفي الناس من أكلهم وشربهم وس... ده شيء بديه فما تعودش أنت كليش تقول تعود في بنايك بتاعك وإني من بنايك بتاعي إن أنا أكل الناس وشرب الناس وسكن الناس دي بديهيات دي بديهيات لكن الأهم من ذلك أن نعلم الناس والأهم من ذلك أن يكون الناس إيه؟ أحرار من بني آدم يعني يشعر أن له قيمة متى يشعر أنه قيمة, له قيمة؟ يعني يعرف أنه عبد لله عز وجل يبال هذا التطور ده يؤدي إلى مرحلة من الهدوء والسكينة عشكاة دي كان من أهم حسنات من كلها حسنات طبعا من أهم حسنات صور الحديبية أن هدأ الناس ووضعوا السيف وتقابل وجه لوجه وتكلم وحنا شاذي نعمل نهارضة نعازين نهارضة نعالج الناس نعلم الناس من أبراج نعاجية شوفت عند ألطان اعمل شوفت انت عملت شوفت انت مفيش إما نتلقى عشان نصف حسابات وإما نتلقى عشان نعير بعد لكن هل نتلقى مع الناس عشان نعلمهم عشان نوصل لليم الرسالة نسينا أمر الرسالة خالص راح أمر الرسالة في خضم هذه الأحداث لا الغرض الأساسي أن هذا عبد وأن له وظيفة أن يكون وظيفته أنه عبد لله وانت لازم أن تساعده على الوصول إلى هذا فإذا مرحلة تطور يعني مرحلة بناء يعني مرحلة هدوء يعني مرحلة إعطاء فرصة لكي يظهر ما نقوله للناس حتى يسمعوا منا فده التطور أما كون أن لازم الأمور تتم بصيغة معينة شكليا شكليات معينة وألفاظ معينة تقال وتعاد وتكرر في كل مرة حتى لو كانت تصيب الناس بالخوف والهلع لكن لازم تقال وتكرر وتعاد وتزداد والناس لم يتمكن منهم الاعتقاد طبعا لم يتمكن من الاعتقاد احنا لو ما بنطعث لازم نطعث وإلا فعنا طعث بالقوة أقصد بالقوة يعني بسنن الله عز وجل بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة أو المرحلة الأولى انتخابات الرئاسة كم أدي شهرين أقل من شهرين صح أربعة شهور أربع خمس شهور مش مشكلة اسمها شهور النين في في في انتخابات مجلس الشعب كان الناس قاطبة متحيرين في مسألة واحدة بس. يدوا العداله والحريه ولا السلفيين بس يعني هم ده كان ايه كان مجال التردد عند الناس يعني ندي دول ولا ندي دول بس هو ده في قبيل انتخابات الرئاسه المرحلة الاولى قبيلها بمدة الناس انصرفوا تماما عن ايه عن هذه المساله صح انصرفوا عن مين عن الاسلاميين كلها صح كلهم وإن كان بدركات لكن انصرف يعني القلوب تحولت القلوب تحولت لو ده درس مش هي. لو ده درس ده مش هنطعز بيه ولا هنضع موضع دراسة يبقى احنا اذا فعلا لا نطعز ولو احنا حطينا في ذهننا ان دول ناس رعاع لا تلقي لهم بالا يبقى احنا معذرة ما احناش اهل لان نقود الناس لسنا اهلا لو عاملت الناس على انهم قطيع قطيع ده تجيب له أزاز زيت يجي معاك هنا أنت لو جبت له أزاز يجي معاك هنا وفهمت أن نهاية الناس كده يبقى أنت لست أهلا أن تقود الناس فضلا عن أن تشخيصك صحيح صحيح لكن الناس انصرفوا عنا لعدة أمور إحنا يهمنا الأمور اللي تهمنا الناس لم يسمعوا منا سماعا حسنا إذ من ذلك لم يروا منا ما يسرهم وما يشجعهم نعم أنا أعلم أن في أشياء أخرى أنا أعلم وعلم اليقين أنا أعد فيها لكن أنا أتكلم على الأشياء الأساسية اللي تهمنا في الدعوة قلوب أناس تحولت نعم تحولت أنا معي أناس لا بيرتشوا ولا بيأخذوا زاز الزيت ولا قلب زاز الزيد فيهم كانوا في الانتخابات دول كانوا كده في الانتخابات دي كانوا كده عين عينك كده نحة تانية خالص يعني شفيق. واللي معاه فكده من كده لكده ليه لأنه هم لم يروا خطابا لم يروا دعوة إنما رأوا إيه رأوا أشياء غير ذلك يوشك أن يكون يوشك, يوشك أن يكون رأوا ما حدث في إيه؟ في غزوة أحد حين منصرف الرما إلى جمع الغنائم يوشك أن يكون هذا هو الموقف الذي حدث ويكاد الموقف اليوم يكاد يتكرر في بعض العنوين عايزين كم وزارة وعايزين وزارة كذا وعايزين, وعايزين وعايزين وإحنا نصرناكم فعايزين كذا ده الإسلاميين يقولوا كمين فيكاد هذا هيكون النهاية أن الناس تلفظ هؤلاء جميعا فاحنا لو ما حقناش في ذهننا إن إحنا لدينا رسالة لازم نوصلها للناس بجميع اللغات أقصد مش اللغات أقصد العرب والإنجليزي أقصد بجميع اللغات يعني بجميع الأسليم من كان عنده لسان فليتكلم عنده أفعال فليكن قدوة أمام الناس عنده أمر يساعد به الناس لكي يوجههم إلى ما هو عليه من الحق فليفعل يعني أقصد أمر الدعوة ليس مقصورا على خطبة وعلى رجل يقف على المنبر. أنتوا عارفين إني في في الأيام دي والظاهرة دي ظهرت بخير في في الجولة الثانية في الانتخابات. جولة الثانية في الانتخابات حدث رأي جماعي لأن الناس أحيط بهم. فخلاص أحيط بهم فالناس ماكوش مستنيين. يعني ايه مثلا مشايخ يوجهه او حد خلاص الناس اوشكوا ان هم يلقوا خطر فوق رؤوسهم مفيش اكثر خطرا من النسخة المعدلة من حسن مبارك يطلع على الناس ويكون مؤتمرات صحفية ويتفوه مفيش اكثر من ان هو يجي في يوم الايام الصبح يقول ده اتطبح ان اللي قتل الناس دول هم دول الملتحين زي ما انت في الحسين يقول يا أخوانا الكلام ده شرك ومش عافية فواحد تعبان منك عارفين يا أخوانا من اللي قتل الحسين الراجل ده خلاص تصرفوا معاه طبعا الناس خلاص كفاءة كده فإنهم يعرفوا أن انت اللي قتلت الحسين خلاص انتهت الموضوع حجج إيه بقى وقدلت إيه فتصوروا أن السفاهة وصلت وعلت وعلى شأنها لدرجة أن هي تظهر في هذه الثياب بل الأعلى من كده هو يدعي ان هو هيرجع الثورة لأصحابها يعني حاجة لا يمكن أن يتحملها أحد لكن ده حدث وواقع وبيصفق له الناس وعلى أمره فالناس حدث عندهم ان الناس إيه وجدوا ألا ملجأ من الله إلا إليه بدأوا يعملوا حاجات من تلقاء أنفسهم أهل الخير يعني كان من ضمن الحاجات اللي عملوها حاجة كويسة جدا أنه هو حمل طرق الأبواب أنا رأيت هذا بعيني عن قرب طرق الأبواب نزلوا الناس في الشارع حقيقي نزلوا الناس في الشارع وناس مين جميع الطوائف يعني في نادي الصيد وفي العجوزة في الموانسين وين في الشوارع وخبطوا على عشوء ومش عارف عارفين خلاص الناس إيه تلبسوا بفعل الأنبياء حقيقة قالوا دي أضيطنا إحنا هنطر للناس الشارع مش نستنى بقى ما يقول لنا المساجد وييجوا برنامج يوم الثلاثة يشوفوه ويوم الأربع يشوفوه ويوم الخميس يشوفوه ومش عارف إيه ما هو الشيخ قال والشيخ قال أيما الشيخ قال طبعا ده جزء بس الشيخ ده جزء الموضوع لكن الناس شعروا أن عندهم إيه قضية فنتج عنها السنة الحسنة دي طرق الأبواب اللي هي سنة الأنبياء ونزلوا الناس في الشارع جابت نتائج ممت أنا عندي أرقام عندي أرقام الدوائر اللي كانت بتصوت في الجولة الأولى لشفيق وعندي أرقام نفس الدوائر في الجولة التانية قد تقل نفس الدوائر نفس الدواير بنفس البناء أدمين لكن حدث إن إيه الفرق إن الناس دي وصلتهم الحملة دي فده من عمل الأنبياء العجيب إن إنا مجينا نستقن في الكلام ده بعد ما خلصت الحملة وربنا منع على الناس بأن أعطاهم فرصة الله جل أعطانا أمهلنا يعني هو يعني ما حاجة لحاجة ما ننتقيتش معاك ده هو يعني ربنا أمهلنا أم فأما جينا نجدد السنة دي نقول للناس نستمر بقى اللي خلينا خلاص ما ده المتضح عندنا طاقات وأن الأمر مش مقتصر على المشايخ او على طريقة محددة تسير بها الدعوة بل دعوة الانبياء اعام من هذا بدلا نسمع الثنكرات واسعة جدا يا ناس تتنكر علينا طيب انتوا ايه اللي يودوكم يوديكم عند السياح السياحة دي كفر وشرك او الله بتكلم جدا مش بحص كفر وشرك انتوا ايه اللي عندهم يا عم اعقل الناس دول راح عندهم راح عندهم يعملوا سهرات ده سياح في الشارع بس في مكان معين الناس ذهبوا إليهم أثمروا معهم أنا واحد من الناس عملت كده أساسا عملت كده مع مراسل صحيفة الديرش بيجي الألمانية قابلني مرتين المرة الأولى قابلني هو المترجم بتاعه ومرة أخرى قابلني غير مترجم رمى في الشارع مترجم كان مصراني كان متعصب المرة الأولى كان جاي ضدي يعني جاي وشايل كل الحاجات اللي في جعبتي وأصر أن يسجل كم ده معي بالفيديو سجلت معي بالفيديو بعدها أصر أنه هو يجيلي ومن غير مترجم عشان يدعوني للقاء أصحاب الصحفيين الأجانب الصحفيين فإذا لقاء الناس دول ده هم الناس جايين الأيام دي مسمعش سياح ده هم جايين يتفرجوا عن المخلوقات الجديدة دي جايين يتفرجوا عن المخلوقات اللي هي تحكم بلد هو رجل كان ناقص يقوم في الجلسة يحسس علي انه يتأكد انه احنا بشر يعني. لكن دول بشر اللي بيسمع عنهم هو قال لي بعد كده قال لي ايه اللي بيحكي فالشاهد ان دول سياحة جايين يتفرجوا على اللي بيسمعوه هناك ان دول ناس من اكلي لحم البشر كبيرهم قوي عبارة عن مخ جبس ما بيفهمش أي حاجة غالص غير السيف والقتل والكفر والشرك والنار والجحيم طبعا دي كلها حقائق دي حقائق بس لأصحابها دي حقائق واحنا نتبر نتبر من دنا هننسح طبنا لا طبعا بس دي لمن لأهلها موجودة فالشاهد ان الناس دول بحاجة لأن يسمعوا بحاجة لأن يسمع فما زال العقليات دي موجودة ان ده لأن السياحة أول الله يبتكلم جد لأن السياحة كفر وشرك وإحنا ينبغي أن الكفار ومشركين دول أو الكفر والشرك ده إحنا لنذهب لا إليهم لأن إحنا من نذهب إليهم ونعلمهم يعني نتفاوض معهم هنشجعهم أن هم ييجوا شوف عكس الحقائق ده أنا لو أعرف أن كلام معهم ده يشجعهم أن هم ييجوا أنا ما سيبهمش أبدا أيو أنا عايزهم ييجوا طبعا عايزهم ييجوا عشان يسمعوا عايزه ميجو عشان ده يفرق جامد جدا عن ألف خطبة وعن ألف مقالة هتتبدد أصاده الشبهات اللي هو كان بيسمع عنها هو نعم هو يعلم ان في حق لكن فرق بانه هو يعلمه وفرق بانه هو يراه ويسمعه فده الملمح الثالث في الأمر اللي احنا عايزين, احنا عايزين نقول ان احنا في فرق بين تصرف الأشخاص فهو موجود كما هو في حالة الميدان وفي حالة الثورة وفرق بين تصرف الدولة صاحب المسؤولية صاحب الكلمة المسموعة هو يتصرف بتصرف مقيد لا ليس من الضرورة أن يكون تحت شعار الإسلام بهذه الطريقة كما في صلح دبيا لكن المعنى ما زال موجود والعهد ما زال كما هو. يبقى إذاً ده درس لازم نعيه. الأمر الثاني لازم نعي إن إحنا بنتطور، بننتقل من مرحلة إلى مرحلة لا يصح إن إحنا نرجع إلى المرحلة مرة ثانية. نعم يقوم بها آخرون أو نقوم بها نحن نعم صحيح. لكن ما نطالبش رأس الدولة إنه يرجع تاني يبقى ثوري في الميدان ويضرب كرسي في الكلب وينزل في الميدان ما ينفعش. مش هتصلح الأمور مش هتمشي أمور العبادة خالص الأمر الثالث ناعز عايزين نقول إن ما من الله علينا من حملة. طرق الأبواب دي لازم تكون في أذهننا ونصب بأعيننا لكيه لكي نعزز هذا الأمر دي سنة من سنة الأنبياء لازم نفعلها لكن يشترط في قائم بها أن يكون على دراية بدينه يعرف حدود ربي لأنه ممكن هو ينزل يفتن مش يفتن لا طرق للذين يعني فتنة فتنة النساء بس أقصد يفتن بانه يفتري على الله الكذب يعني يقول في ديننا ما ليس فيه رغبة في إيه؟ في أن يسر عيم الأمر فيفتري أو يشدد عليه بما ليس في ديننا وفي كلت الأحالين إيه دفتراؤن على الله عز وجل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم